الحمد لله. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه من سار على نهجه وسلّم بسنته ودعى بدعوته اليوم الدين وبعد وياها الأحبة كلنا ذو خطاء وذنوب ولا يسلم أحد من الذنب أيا كان والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا فقال في الحديث الصحيح. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم فالعبد قدر عليه أن يقع في الذنب والخطيئة وفاض الله عليه أن يتوب من الذنب والخطيئة فانتبه لهذا المعنى الله قدر عليك أشياء وطلب منك أشياء الله قدر عليك أشياء وطلب منك أشياء فالواجب عليك أن تنشغل بما طلب الله منك وأن تنشغل بما قدر الله عليك فقدر الله عليك الذنب والخطيئة وطلب منك التوبة والاستغفار إذن يجب علينا أن نشغل بالتوبة والاستغفار والتوبة هي أول الطريق وهي وسط الطريق وهي آخر الطريق كما قال العلامة ابن القيم عليه رحمه الله أول الطريق إلى الله التوبة وآخر الطريق إلى الله التوبة والناس لا يعرفون معناها ولا يقدرون أهمية التوبة لماذا؟ لأن التوبة معناها هي العود والرجوع إلى الله من فعل الذنب والخطيئة والناس لا يعرفون الذنب والخطيئة ولذلك إذا قلنا هيا لنتوب يقولون نتوب من أي شيء يقولون نتوب من أي شيء لأن الناس لا يعرفون الذنب والخطيئة والغلمة لما قسموا المعاصي والذنوب قسم العمام ابن القيم عليه رحمه الله في كتابه مدار السالكين على اثني عشر قسماً أبواب المعاصي 12 قسم الكفر، الشرك، النفاق، الفسوق، العصيان، العدوان، الإثم، البغي، القول على الله بغير علم، إلى آخر ما ذكر. فكل هذه أصناف للذنوب. فلا بد أن تعرف. هذه الذنوب لأنك تقع في الذنب وأنت تظن أنك لم تفعل الذنب فإذا قيل لك هيا لتتوب تقول من أي شيء أتوب فالواجب علينا أن نعرف ما أمر الله وأن نعرف ما نهانا عنه الله لأن ما أمرنا الله به هذا هو الطاع وما نهى الله عنه هذه هي المعصية فينبغي أن نعرف ما نهى الله عنه حتى نتوب ولا بد أن نعرف ما أمرنا الله به من الطاعات حتى نؤديها ونتوب إذا لم نؤديها لأن الذنب المعصية ليس معناه فقط أنك تفعل خطيئة أنك تفعل المعصية وإنما الذنب والخطيئة أيضا معناها أنك تفرط في الطاعة وتقصر في أمر رب العالمين وسيأتي هذا إن شاء الله جل وعلا مفصلا فيما سيأتي ونسأل الله جل وعلا العون والثبات لكن المهم الذي أريد أن أقف عنده في هذه الكلمة المختصرة هو أنه ينبغي علينا أن نتوب إلى الله جل وعلا من جميع ذنوبنا لأن التوبة هي بداية الطريق إلى الله وهي نهاية الطريق إلى الله نتوب من الشرك بالتوحيد نتوب من الكفر بالإيمان نتوب من البدعة باتباع السنة نتوب من الإثم بفعل الطاع، نتوب من الكذب بالصدق نتوب من الغيبة والنميمة بحفظ اللسان، نتوب من أكل الربا بترك أكل الربا، نتوب من الزنا بترك الزنا، نتوب من عقوق الوالدين ببر الوالدين، نتوب من ترك الصلاة بإقامة الصلاة، نتوب من منع الزكاة بإقرار الزكاة، وهكذا وهكذا، فالتوبة هي أول طريق العبد إلى الله رب العالمين وإذا كانت هي أول طريق العبد إلى الله رب العالمين أيضا فهي أول الطريق للصلاح والإصلاح والتوبة خاطب الله رب العالمين بها عموم الناس خاطب بها اليهود والنصارى والكفار الأصريين خاطب بها المؤمنين الذين رقعوا في الذنوب والمعاصي، خاطب بها الأفراد وخاطب بها المجتمعات خاطب بها الأمة بأسرها إذر التوبة ليست توبة فرد وإنما توبة فرد وتوبة أسرة وتوبة جماعة وتوبة أمة توبة حكام وتوبة محكومين الكل يتوب لأن الله جل وعلا أمر الجميع بالتوبة فقال رب العالمين وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فقال موجها النداء لليهود والنصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة اليهود قالوا عزير ابن الله والنصارى قالوا المسيح ابن الله لا تصدق لا تصدق الجهلة الذين يزعمون أنهم يحملون مشروع الإصلاح السياسي رؤساء الأحزاب الإسلامية الجهلة اليوم يقول هم النصارى اللي في مصر بيقولوا إن الله ثالث ثلاثة لا ما بقولوش جاء عشان يصلح لهم هذا جاء يخرب لهم هؤلاء يهود والنصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة دعاهم رب العالمين إلى التوبة فقال بعدما ذكر قول اليهود وذكر قول النصارى قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم أي يتوبون من شركهم من كفرهم من افترائهم الذين زعموا فيه أن الله رب العالمين اتخذ ولدا والله لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا بل دعا رب العالمين الكفار الأصليين الذين هم غير اليهود والنصارى دعاهم إلى التوبة فقال رب العالمين قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف إن ينتهوا عن كفرهم عن شركهم عن غيهم يغفر الله رب العالمين لهم مسألة من الذنوب والمعاصي وإن يعودوا ويسروا عليه فقد مضت سنة الأولين ما هي سنة الأولين أن يهلك الله الظالمين وأن يهلك الله المستكبرين والمصرين على المعاصي والذنوب فإذا كان رب العالمين دعا اليهود والنصارى والكفار الأصليين إلى التوبة فنحن أحق وأولى فندانا بنداء الإيمان فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا أروع الأمثلة في التوبة والإنابة والعودة إلى الله رب العالمين فكان يستغفر الله رب العالمين في المجلس الواحد أكثر من سبعين مرة وأكثر من مئة مرة ويستغفر ربه ويقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الرحيم الغفور فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب ويستغفر كان يتوب ويستغفر وهل كانت النبي معاصي وذنوب الله رب العالمين قال ليغفر الله لك ما لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك يتوب لكن الناس اليوم يستكبرون عن التوبة أن يتوبوا إلى الله إذا قلنا لهم ما نزل بالأمة من الشر والبلاء بسبب الذنوب فتوبوا فإنهم ينفرون ويستكبرون أن يعترفوا بأنهم أخطأوا وأذلبون وأنه ينبغي عليهم أن يتوبوا وهذه بلية عظيمة أعظم بلية أن لا تشعر بالذنب والخطيئة أعظم عقوبة يعاقبك الله رب العالمين بها أن لا تشعر بذنبك أن لا تشعر بخطيئتك تفعل المعصية ولا تشعر بها هذه عقوبة أخرى تستحق التوبة والذي العلماء يقولون ترك التوبة ذنب يستحق التوبة التوبة فرض الصلاة والصيام والزكاة والحج التوبة فرض الناس يظنون أن الفروض واجبات الصلاة والصيام والزكاة والحج إن استطاع فقط وأن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أوامل الشريعة كلها منها ما هو من الواجبات والفرائض ومنها ما هو من السنن والمستحبات والتوبة من هذه الواجبات لأن الله أمرك بالتوبة فقال وأنيبوا إلى ربكم وأسلم له والإنابة من التوبة، لأن التوبة ترك الذنب، أما الإنابة ترك الذنب وفعل القاعة بعد الذنب تكفيرا للذنب، فالإنابة درجتها أعلى، لابد أن نتوب وننيب إلى الله رب العالمين، وننيب. إلى ربكم وأسلمون يعني بعد أن تتوبوا من الذنب والخطيئة فأنيبوا إلى الله بفعل الطاعات وفعل الواجبات حتى تنفو هذه الطاعات وهذه الواجبات أثعى هذه المعاصي والسيئات والخطئات التي فعلتموها، والله رب العالمين ينادي الناس أهل المعصية الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعصية إلى أن يتوب من جميع الذنوب وأن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا أي لا تئسوا للرحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا. العلماء يقولون جميع هذه لا في الشمول والعموم. يعني جميع الذنوب صغيرة كانت أو كبيرة. يغفرها الله رب العالمين إنه هو الغفور الرحيم ولما جاء رجل إلى النبي على الصلاة والسلام فقال يا رسول الله لم أترك حاجة ولا داجة إلا فعلتها حاجة ولا داجة يعني ذنبا عظيما أو ذنبا صغيرا لم يترك كبيرة ولا صغيرة إلا فعلها فهل لي من توبة فقال تفعل الحسنات وتترك السيئات يجعلها الله لك كلهن حسنات قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي قال وغدراتك وفجراتك أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبها السيئات ذلك ذكرى للذاكرين الكلام في التوبة يطول لكن لابد أن نبدأ صفحة جديدة في التوبة والإنابة والرجوع إلى الله رب العالمين وأن نعلم بأن ترك التوبة معصية تستحق التوبة ولابد أن نعرف الذنوب والخطايا حتى لنقع فيها وحتى نتوب إلى الله رب العالمين منها وأن نعلم بأن رحمة الله واسعة وأن باب التوبة مفتوح وعطاء الله ممنوح ونواله يغدو ويروح يتوب على التائبين ويغفر للمستغفرين ويتوب الله على من تاب كما قال النبي المصطفى الأواب صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ليبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها نسأل الله جل وعلا وفيقنا وإياكم لتوبة النصوح وأن يفقنا العلم النافع والعمل الصالح أن عليه وأن نميتنا عليه ودزاكم الله خيرا الله أعلم وصد الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين